وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون بينت لكم في الدرس الماضي أن الإنسان حينما يتحرك في الحياة حينما يفعل هذا الشيء أو لا يفعله بكلمة أخرى مواقف بيه. الإنسان في حقيقته مجموعة مواقف يقف من هذا الموضوع موقف معادي يقف من هذا الموضوع موقف مؤيد يمارس هذا الشيء يمتنع عن هذا الشيء هذه المواقف المتعددة المتنوعة المتباينة ما الذي يتحكم فيها ما الذي يحركها ما الذي يسيرها ما الذي يفرضها شيء واحد خطير جدا في مصطلح الفقهاء العقيدة وفي مصطلح علماء النفس المفاهيم فإذا ترت في الطريق وأنتم تركبون سيارة قد ترون إنسانا يجري يجري في طرقات المدينة أو في طرقاتها الخارجية أنت راكب في سيارة مستريح إن كان الوقت بارد أنت في جو معتدل وإن كان الوقت حار في جو مكيف وهذا يرتدي ثيابا خفيفة ويجري ما الذي يجعله يجري يعني طبعا الجري في وقت باكر حيث البرد الشديد وحيث هذا الجري لا لا يتوافق مع راحة الجسم أن تبقى في في الفراش تنعم بالدفء أصيب وأريح لهذا الجسم من أن تخرج وتجري لماذا يجري؟ لأن في أعماقه مفهوم أن الجري يقوي القلب وأن الجري يدفع عنه الآفات وأن الجري يلين الشرايين وأن الجري يقوي العضلات وأن الجري حسب تفسير بعض الناس يمد في الحياة إذا هذا الذي يجري عنده مفهوم عن الجري هو الذي جعله يجري وهذا الذي يمتنع عن هذه الأكلة لماذا تنعى عنها لأن عنده قناعة أن هذا الطعام يفسد عليه حياته إذا الذي تفعله أو الذي لا تفعله مواقفك في الحياة المتعدد المتباين المتناقضة المنوعة مواقف التأييد من موضوع معين مواقف المعارضة الإقدام الإحجام الفعل رد الفعل عدم الفعل هذا كله يحركه العقيدة فالمؤمن يقوم ويصلي وقد يمتنع عن شيء نهاه الله عنه بالدرس الماضي ذكرت لكم أن هذه العقيدة لها منافذ هناك منافذ أو قنوات صحيحة تسلك منها الأفكار إلى هذه المنطقة العميقة في الإنسان التي إن صح التعبير نسميها منطقة العقل وقد قال الله عز وجل لهم قلوب لا يعقلون بها ومنطقة العقل في الإنسان هي القلب وقد بينت في درس سابق أن هناك إحساسا وأن هناك إدراكا وأن هناك مفهوما وأن هناك عقلا إحساس إدراك مفهوم عقل فأنت تحس أن الشمس فاطعة العين شبكية العين تتأثر بضوء الشمس ينتقل هذا الإحساس إلى الدماغ الدماغ عنده ذاكرة هذه الذاكرة تنبئه أن الشمس فاطعة هذا ينتقل إلى المفهوم مفهوم الشمس عنده واضح، ثم ينتقل إلى المنطقة العميقة في الإنسان العقلي. لذلك حينما يسير في الصيف تحت أشعة الشمس المحرقة، يأخذ معه مظلة أو يضع على رأسه كتاب، يخاف ضربة الشمس. بحسب المفاهيم. في الدفّة الماضي تحدثت عن أن هناك يقينا حسيا وعن أن هناك يقينا استدلاليا وعن أن هناك يقينا إخباريا اليقين الحسي شيء واضح جدا حينما تحس أن هذه المدفأة مشتعلة حرارتها تستيقن من خلالها أنها مشتعلة أما الاستدلالي هذا ينفرد به الإنسان الحيوان يتعامل مع المحسوسات، الحيوان يخاف من عينه، يخاف بعينه، أما الإنسان المفكر يخاف بفكره، لذلك الطالب بواحد ألول بدرس، ما في فحوص، ما في شيء يدعو للدراسة، لكن بيصور الامتحان قبل السنة، بيصور الموقف العصيب، توزيع الأسئلة. لا يدري كيف يجيب النتيجة السيئة صغاره عند الناس تحطيم آماله في الحياة يدرس فدراسته مبنية على يقين استبلالي فالشيء الذي تبحث عنه إما أنه ظاهر لحواسك فيقينك به يقين إحساسي يقين حسي وإما أنه غاب عنك وبقيت آثاره فإذا بقيت آثاره فاليقين به يقين قطعي مئة بالمئة لكنه يقين استدلالي كما تستدل على أن في الأسلاك كهرباء من تألق المصباح وكما تستدل على أن في التيار في الأشريطة تيارا كهربائيا من حركة المروحة وكما تستدل على أن الإنسان فيه روح من حركته وكما تستدل على أن لهذا الكون خالقا عظيما من آثاره فالإيمان بالله إيمان تحقيقي القناة الأولى اليقين الحسي عن طريق الحواس القناة الثانية عن طريق الفكر القناة الثالثة عن طريق الخبر الصحيح والخبر الصحيح عند المسلم يرقى إلى مرتبة اليقين بشرط أن يتحقق من صحة فاليوم درسنا عن القناة الثالثة التي تصل إلى منطقة العقيدة أو إلى القلب الذي هو مناط العقل والقلب هو الذي يحرك الإنسان نحو اتخاذ مواقف معينة من موضوعات معينة كل إنسان مجموعة مواقف يعني لو أن أي إنسان على وجه الأرض يملك عقلا لحقيقة الزنا، كما ملكه سيدنا يوسف لأحجم كما أحجم سؤال آخر لو أن أي إنسان على وجه الأرض رأى من نعم الله ومن كمالات الله ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لحمد الله كما يحمد النبي ربه فالأزمة أزمة رؤيا يعني الفطرة واحدة هؤلاء البشر على تعددهم واختلاف مشاربهم وتنوع بيئاتهم وأصولهم وفروعهم وأجناسهم وعاداتهم وتقاليدهم إنهم جميعا مفتورون فطرة واحدة فلو أتيح لأشقى الناس أن يرى ما رأاه النبي عليه الصلاة والسلام لحمد الله حمده ولأحب الله حبه ولكان ورعا ورعه ولعمل صالحات كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فالأزمة كلها أزمة معرفة وأعدى أعداء الإنسان الجهل وخير أصدقائه المعرفة فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم يعني هؤلاء المنحرفون هؤلاء الفجار هؤلاء الكفار هؤلاء الفسقة هؤلاء الملحدون هؤلاء لو رأوا ما رأى المؤمنون لكانوا مثلهم الفرق بينهم وبين المؤمنين هي الرؤية إما أن تملك رؤية صحيحة وإما أن لا تملكها فإذا ملكت هذه الرؤية سعدت وأسعد وإن لم تملكها شقيت وأشقيت على مستوى حياتنا الاجتماعية هذا الذي يأكل مالا حراما اغتصب مال لأيتام لو أيقنا أن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يدمره وما له لا يأكل هذا المال فالذي يأكل إذا أعمى والذي لا يأكل مبصر وقال الله عز وجل إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فأنا أقول دائما لا تحب أحدا أحب نفسك يعني من باب التجاوز أو من باب يعني الأفكار الغريبة كن أنانيا أحب نفسك فإذا أحببتها تخاف تخاف عليها من العطب والهلاك تسعى إلى سلامتها تبتغي سعادتها إذا تستقيم على أمرها لو أنك أحببت نفسك حبا مبصرا لاستقمت على أمر الله أبدا فطرة الله التي فطر الناس عليها نحن جميعا لنا فطرة واحدة الخلافات بين البشر وبين الأفراد وبين الشعوب خلافات لا لاقي لها يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. قانون. فهالمنطقة بالإنسان أخطر شيء منطقة القلب الذي هو مناط العقيدة إحساس إدراك عقل إحساس إدراك عقل العقل الذي مناطه القلب هو الذي يحركك، هو الذي يجعلك تأكل أو لا تأكل، تمشي أو لا تمشي، تفعل أو لا تفعل، تقبض أو لا تقبض، تؤذي أو لا تؤذي. الذي يؤذي أعمى، لا يرى أن لهذا الذي يؤذيه ربًا لن يفلت، لا يفلت من يده أعمى. أما المبصر يرى أن الله على كل شيء وكيل، الله وكيله وسوف يدفع الثمن باهظا فالذي أرجوه وأرجو الله أن يكون أن يتفضل به علينا هو هذه الرؤية الصحيحة هذه الرؤية الصحيحة إذا رأيت رؤية صحيحة حلت كل المشكلة وانتهى الأمر فإن كان في القلب عما وقع الإنسان في متاهات لا نهاية لا بعض الآيات التي تؤكد أن لهذه العقيدة الراسخة التي مناطها في القلب مثالك من هذه المثالك قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس من أعطى هذا الماء قوة الدفع نحو الأعلى أمسك بوعاء ماء وغمسه في بحرة يذهب جزء كبير جدا من وزنه أين ضع هذا الوزن في الماء قوة تدفع نحو الأعلى لولا هذه القوة لما كان هناك ملاحة بحرية إطلاقا هذه الملاحة البحرية التي تنفع الناس وتنقل حاجاتهم وبضائعهم وغذاءهم وحديدهم وكل ما يحتاجون من قارة إلى قارة بفضل هذه القوة التي أودعها الله في الماء قوة الدفع نحو الأعلى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار هذا المحور المائل ميل هذا المحور جعل هناك ليلا دوران الأرض حول نفسها جعل هناك ليلا ونهب لو أن المحور قائم على مستوي الدوران لما كان هناك اختلاف في طول الليل والنك النهار 12 ساعة والليل كذلك إلى أبد الآبين ولولا ميل هذا المحور لما كان هناك فصول فاختلاف الليل والنهار اختلافه أي تعاقبه يعني دورة الأرض حول نفسها واختلافه أي تباينه ميل المحور من دورة الأرض حول نفسها ومن ميل المحور نشأ الليل والنهار ونشأ اختلاف الليل والنهار ونشأت الفصول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 إذا عقلت أن هذه الآيات دالة على عظمة الله وأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وأنه لا معبود سواه استقمت على أمره لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمعة والبصرة والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولا أكثر الآيات تنتهي بقوله تعالى أفلا تعقلون لعلكم تعقلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم, بل هم أضل أولئك هم الغافلون العين منفذ والأذن منفذ والقلب يعقل الحقيق الآن طريق الخبر الصادق المسلك الثالث هو مسلك الخبر الصادق الذي يصل إلى مستوى اليقين الخبر الصادق نحن قد نوقن بوجود شيء ولا نراه وليس له في حياتنا آثار بلاد الصين كلنا نؤمن بوجودها، لكن واحداً، لكن أحدنا قد لا قد لا يراها، لم يراها من قبل، وليس لها في في بلادنا دليل أنه هي شيء في الصين ما؟ ما في شيء دليل يثبت أن هناك بلاد اسمها الصين، لكن الأخبار الصادقة، تواتر الأخبار، تصريحات دعماء الصين، أحداث بالصين الصين، زلزال في الصين. كل هذه الأنباء، كل هذه الأخبار، كل هذه وكالات الأنباء تنقل لك أشياء عن الصين، فأنت من هذه الأخبار المتواترة التي ينقلها الجمع عن الجمع توقن أن هناك بلادا اسمها الصين. وكذلك الحرب العالمية الأولى، من منا رآها لم لم يرها أحد، لكن سمعنا عنها، هذا السماع الكثير تواتر الأخبار عنها. هذا يؤكد لك أن هناك حرب عالمية أولى وقعت فعلا فالأخبار المتواترة, الأخبار المتواترة ومعنى المتواترة أن الجمع الغفير نقل عن الجمع الغفير عن الجمع الغفير ويستحيل عقلا تواطئ الناس كلهم على الكذب يعني قعد البيتك قال لك واحد في حريق بالمكان الفلاني بعد ساعة قال لك واحد ثاني واحد ثالث واحد رابع هذا مسقف هذا غير مسقف هذا أرايبك هذا جارك هذا بالطريق هذا صديقك هذا دميلة هذا شخص ما بتعرفه قال لك في حريق هؤلاء الجمع الغفير مع اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم وألوان ثقافتهم وعقليتهم وأعمارهم ونواياهم وطيبهم جميعا قالوا لك هناك حريق في المكان الفلاني هذا اسمه خبر متواتر يستحيل عقلا أن أن هؤلاء الجمع الغفير يتفقون على الكذب فلذلك هذا هذا المقياس الأول فالأخبار المتواترة تفيدنا العلم اليقينية بدهاءً بأنه يستقر في نفوسنا وفي عقولنا أنه لا يمكن عقلا أن تتفق على الكذب هذه الكثرة الكاثرة من المخبرين فإذا أنكرنا الخبر الصادق أنكرنا التاريخ في رومان وفي يونان وفي كنعانيين وفي أراميين وفي نيقيين وفي بلاد بأمريكا وفي هنود حمر وتواريخ وحروف من أنكر الخبر الصادق فقد أنكر التاريخ التاريخ يثبت بالتواتر وبالخبر الصادق هذا على مستوى الأخبار العادية لكن بما أنه ثبت لدينا عقلا صدق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن الله تعالى من أحكام ومن أمور الغيب وأن خبره صلى الله عليه وسلم يفيدنا العلم اليقيني قطعا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مشهود له من قبل الله بلسان حال المعجزة التي يجريها الله على يديه أنه صاضح يعني ما في إنسان بالأرض يمسك العصا يلقيها فإذا هي ثعبان مبين هذا العمل فوق طاقة البشر فهذا الذي يفعلها إذن هو رسول من خالق البشر أيده الله بهذه المعجزة ومدام الله قد أيده بهذه المعجزة إذا خبره صادق النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالمعجزة تؤكد لنا أن هذا تأييدا من إن الله رسوله وأن كلامه هو الخبر الصادق وقد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فيجب عقلا تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يخبر به من أحكام الشريعة ومن أمور الغيب يعني في عالم جيولوجي حينما سمع قولا نصب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كاد يصعق بحسب علمه أن بلاد العرب من المستحاسات من بعض القرى التي كانت مغمورة بالرمال من بعض الآثار التي وجدوها في الربع الخالي من دلائل يقينية ثبت لديه أن بلاد العرب كانت جنات وأنهارا قال عليه الصلاة والسلام ستعود بلاد العربي جنات وأنهارا <تصفيق> معنى ذلك أنها كانت هذا الكلام الموجز كلمة ستعود بلاد العربي مروجا وأنهارا أي هو من خلال مستحاسات من خلال تنقيبات من خلال دراسات طويلة من خلال بحوث من خلال مطالعات وصل إلى أن هذه البلاد كانت فيما مضى بساتين وجنان وأنهار وبحسب حركات الأرض غير المشهورة ميل المحور هناك حركات عديدة جدا في درس سابق شرحتها لكم قبل سنوات هناك اثنين عشرة حركة للأرض. نعرف منها نحن دورتها حول نفسها وحول الشمس. أما هناك عشر حركات. فنجم القطب مثلا هذا بعد خمسة وعشرين ألف عام لا لا يكون هذا النجم نجم الشمال. سوف يكون هناك نجم آخر اسمه النسر الواقع هو نجم القطب القطب. لأن ميل المحور لأن المحور المائل يدور دورة كاملة فيرسم مخروط في خمسة وعشرين ألف سنة هي حركة ومستوى الأرض الذي تدور وفقه حول الشمس يدور دورة كاملة وموضوعات معقدة جدا في درس ماضي فيما أذكر فصلتها هذه الحركات استنبط منها العلماء تحول خطوط المطر من مكان إلى مكان فلما قال عليه الصلاة والسلام ستعود بلاد العرب مروجا وأنهاراً هذا مما يثبت نبوة هذا النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى بطن الحوت ما شرح الحوم لو أن هذا القرآن من عنده إذ وأن الله عز وجل قال فابتلعه الحوت سيدنا يونس كلمة فتلاعه معنى هذا أن هذا الكتاب ليس ليس كتاب الله عز وجل لأن مر الحوت لا يتسع لمرور إنسان ربنا قال فلتقمه الحوت لم يقل فابتلعه النبي عليه الصلاة والسلام مر الحوت ولا شرح الحوت ولا درس عن الحوت وإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت اتخذت بيتا اتخذت تاء التأنيف لماذا بأن التي تنسج البيت هي الأنثى من منا أخذ العنكبوت وعرف الذكر من الأنثى وعرف أن التي تنسج هي الأنثى الآن العلماء أرخوه بعد دراسات مخابر تشريح أرخوا أن الأنثى هي التي تنسج البيت لو كان القرآن من عند رسول الله هو كتبه كان بذلك اتخذ بيته بين سد الترسي ما عد القرآن الكريم هذا القرآن الكريم ما عد القرآن الكريم الزاني والزانية لما لم يقل الز الزانية والزاني ربنا ما الزاني والزانية الزانية والزاني فجذو كل واحد منهما معنى ذلك أن المرأة أقدر على الزنا من الرجل السارق والسارقة معنى ذلك أن الرجل أقدر على المرأة من السارق يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا الله بدأ بالجن لأن الجن أقدر على النفود في السماوات من الإنس قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن بدأ بالإنس لأن الإنس أقدروا على البيان والفصاحة من الجن كلام كلام إله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها الله بدأ بالتجارة وسنى باللهو لأنه لا لهو بلا تجارة أصحاب الدخل المحدود لا يستطيعون أن يلهو أن يفعلوا ما يفعل المترفون ما بيضا فالتجارة أصل اللهو قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة فذأب لكم لأن ترك صلاة الجمعة لعلة اللهو أفضع إثما من تركها لعلة التجارة قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشق. بدأ بالأب بس. هنا بدأ بالأب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين بدأ بالمرأة يوم يسر مرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته بدأ بالأخ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني. بدأ بالأب المرأة. مرة بالابن مرة بالاب مرة بالزوجة مرة بالاخ يقال في موطن الاعتزاز الاجتماعي الابو يقع في الدرجة الاولى انا ابن فلان يقول كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم في موطن الشهوي بدأ بالمرأة في موطن الفدي في الابن العلماء قالوا عنه كلمتان لكن كلمتان خفيفتان في لفظهما عميقتان في مدلولهما. قالوا القرآن الكريم قطعي الثبوت قطعي الدلالة. يعني إذا أنت قلت على ورقة إذا قربت من البنزين نارا فإنه يشتعل. تخطر صار في خط سيء هالكلمة هاي قطعيه الثبوت قطعيه الدلالة تحب الجرب جرب قرب كبريت من بانزيم تجتهب فورا فالقرآن الكريم إذا في قوانين إذا ربنا عز وجل قال يمحق الله الربا قطعي الثبوت أنه كلام الله عز وجل قطعي الدلالة على أنه لا بد من أن يمحق الله الربا أبدا قولا واحدا إذا ربنا عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إيجاز الإعجاز بالإيجاز بحياتك الزوجية بحياتك الأسرية بحياتك الاجتماعية بصحتك بطعامك بشرابك ببيعك بشراءك بأي مكان تريد يهدي للتي هي أقوى إذا ربنا عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فرحينه حياة طيبة قطعي الثبوت قطعي الدلالة يعني انا لا ارى في الارض كل كتاب يستحق ان يقرأ كلم كلم حرف حرف حرك حرك وان تقرأ ما بين السطور وان تعد هذا الكلام مفتاح السعادة ككتاب الله عزيز أبد قال لي واحد أخذت أولادي على المستشفى آكلين فواكي قبل أوانا قالت له القرآن شو علاق القرآن بالموضوع قالت ربنا ربنا قال كلوا من ثمره إذا أثمر إذا أثمر يعني إذا واحد أكل الثمر قبل أن يثمر قبل أن ينضج يكون ضر نفسه إشارات دقيقة واحد ماشي شاعر بحر شديد. لا ما. عذب فرات بارد شرب حتى شبع بيت الحالو ربنا عز وجل قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده إشارة هذا الواحد بذل جهد كبير جدا لازم يشرب شرب قليل جدا حتى يتوازن الآن فيجب عقلا تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يخبر به من أحكام الشريعة ومن أمور الغيب والاعتقاد به اعتقادا جازما باعتباره يفيد العلم اليقيني سواء أخبر به في نص آية من كتاب الله أو أخبر به بكلام من عنده لا فرق في ذلك مطلقا لأن الله في كتابه شهد له بأنه لا ينطق عن الهوى. الذي <تصفيق> جاء في القرآن أو الذي جاء في السنة كلاهما يرقى إلى مستوى اليقين في واحد وضع أحاديث وضع أحاديث دجال فعامل طريقة أن أنا بنام أشوف رسول الله بإيدي الحديث صح لما عميق. فاجا واحد ذكي امتحن قالوا هالحديثين بالله شوفهم يعون بقرأ انا سيبسل معا طبعا الحديث من كتاب مكتوب عليه ضاب يعني ضعيف حديث فهذا الدجال نام فقالوا والله هيك رسول الله قالي ضعيف رسول الله ما بيقول ضعيف يقول يا اما قلته او لم اقله بيقول ضعيف رسول الله. بيقول انا قلته او ما قلته نحن عنا في قوي وضعيف أما عند النبي ما في قوي أو لم أقله فالمشكلة مع رسول الله سهلة كثير أصحابه الكرام الذين عاصروه الذي قاله رأوه بعينهم يقوله انتهى الأمر الذي قاله لا ينطق عن الهوى أما المؤمن بعدما النبي الكريم انتقل إلى الرفيق الأعلى في مشكلة فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين عاصروه ما كانوا يفرقون قط في التسليم بما يبلغه النبي إليه من أحكام وغيوب بين آية قرآنية يرويها وبين حديث يقوله من عنده لأن كل أحاديثه تبيان لكتاب الله القرآن موجز والنبي الكريم فصل فكلامه تفسير أخير رسول الله ما ترك تفسير ترك تفسير نعم ترك مطبوع أحاديثه كلها تفسير لكتاب الله قال وأما بالنسة إلينا فحيث لم نسمع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بل سمعنا ممن رووا عنه والذين رووا عنه ليسوا بمعصومين وفي نأمة دقيقة وجدنا أنفسنا بحاجة إلى أن نفرق بين ما نقل لنا عن النبي بطريق متواتر يفيد العلم اليقيني وبين ما نقل إلينا بطريق بطريقة الأحادي الذي لم يبلغ مبلغ التواتر. هي نقطة مهمة جدا. يعني ما بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث متواترة. يعني الجمع الغفير رواها عن الجمع الغفير هذا هذا النوع من الأحاديث وهي قليلها لا يرقى إليها الشك إنها تبلغ درجة اليقين أما أكثر الأحاديث مروية بطريق الآحاد أنا معقول أن رسول الله مثلا في بعض الأحاديث التي رواها الآحاد أنه سحر إذا سحر أين قوله تعالى وما ينطق عن الهوى في أثناء السحر ينطق عن الهوى أين قوله تعالى وما أنت من المسحرين أين قوله تعالى والله يعطمك من الناس 18 آي يبطل عملها إذا صدقنا أنه سحر سحره مروي بحديث ليس متواترا ولكن روي لنا بطريق الأحاد حديث الأحاد لا نقيم لا, لا نستطيع أن نعطل القرآن الكريم من أجل حديث فوى واحد قد يكون غير موثوق، قد يكون يعني أصابوا تحريف أشياء من هذا القدير فهون نقفة دقيقة جدا أما بالنسبة إلينا يجب أن نفرق بين ما نقل إلينا بطريق متواتر يفيد العلم اليقيني وبين ما نقل إلينا بطريق الآحاد الذي لم يبلغ مبلغ التواتر ولا يفيد العلم اليقيني فكتاب الله عز وجل منقول إلينا بطريق التواتر جمع عن جمع، وبعض الأحاديث الشريفة منقولة إلينا بطريق التواتف وهناك أحاديث نقلها أحاد وهذه الأحاد تصحح ننظر إلى مضمونها إلى متنها هذا موضوع إن شاء الله نأخذه في في وقت آخر أكثر الأحاديث منقولة بطريق الآحاد فإن كانت صحيحة أفادتنا غلبة الظن في صدق نقلها ومن ثم أفادتنا غلبة الظن في العلم بمضمونها القطعي صار في عنا قطعي الثبوت قطعي الدلالة ظني الثبوت ظني الدلالة قطعي الثبوت ظني الدلالة ظني الثبوت ظني الدلالة, ظني الثبوت ظني الدلالة. يعني أرقى درجة قطعي الثبوت وهو كتاب الله التواتر قطعي الثبوت بعد الدرجة ظني الثبوت. إذا كان حديث نقل إلينا من طريق أحد عن طريق صحابي واحد هذا الحديث ظني الثبوت ظني الدلالة. فإذا تناقض مع آيات كثيرة عندئذٍ نلجأ إلى التأويل وإلا لا نضحي يعني واحد ركب سيارة واتس سيارة طلع من الأعداد على 110 وعشرة. واقفة صوت ما في حركة ما في هو ما في الأشجار واقفة البيت واقف نفسه في عنده مليون دليل ودليل على أنها واقفة فإذا قال لعلها تثير العدال على المئة وعشرها تكون يعني في عندك أدلة كبيرة جدا تؤكد أنها واقفة وسوف نتابع هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في درس آخر اليوم درسنا الخبر الصادق معنى الخبر الصادق وكيف أن التواتر شرط أساسي ليكون الخبر الصادق قطعية ثبوت قطعية دلالة لا يكون الخبر الصادق قطعية ثبوت قطعية دلالة كالعلم اليقيني إلا إذا كان متواترا. وكتاب الله هو الخبر الصادق وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي نقلت إلينا بطريق التواتر هي الخبر الصادق أما أحاديث الآحاد فهي ظنية الثبوت ظنية الدلالة نبحث لها عن أدلة أخرى أما إذا ضربت وتناقضت مع آيات أساسية فلا بد من التأويل أو لا بد من الرفض والآن إلى حقوق المسلم وقد بدأتها في الدرس الماضي وسأتابعها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى هذا الدرس من إحياء علوم الدين مهم جدا لأننا لو طبقناه جميعا لكنا في حال غير هذه الحال حق المسلم عليك ومنها ألا يؤذي أحد من المسلمين بفعل ولا قول قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويله يعني هذا الحديث يفهمه عامة الناس أنه هذا مسلم وعقد أما غير مسلم عليه. والله الذي لا إله هو. إن إيقاع الأذى بغير المسلم كائنا من كان لإثمه أشد عند الله بآلاف مرة لأنك إذا آذيت مسلما يبغضك أما إذا آذيت غير المسلم فإنه يبغض دينك وإذا بغض دينك فقد كفر فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد من هذا الحديث أنه عليك أن تؤذي المسلم ولا عليك في أن توقع الأذى غير المسلم قفض من هذا الحديث الشريف أن المسلم الحقيقي هو الذي تنجو سمعة المسلمين من أفعاله يعني لو أنه أذى غير المسلم لاتهم الناس الإسلام والمسلمين بالخلل والضعف هو يحافظ على سمعة المسلمين فمن سلم المسلمون جميعا سمعتهم شأنهم مكانتهم إذا سلمت منه فهو مسلم الحق أتدرون من المسلم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قالوا فمن المؤمن قال من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأمواله يعني مثلا في عندك شاب مسلم بمحلك التجار بي عندك سنة سنتين ما ضبطه بخيانه ولا بليراسه نزيه هذا مسلم، لكن أنت يعني في مراقبة وفي حسابات، أما المؤمن ما بتفكر تراقبه، الفرق بين السلام والأمن أن السلام عدم حدوث مصيبة فقط، أما الأمن عدم توقع مصيبة، فسافر كبير السير، السلام ألا تقع بك مصيبة. أما الأمن أن لا تتوقع المصيب فالمؤمن في شدة ورائك وشدة خوفه من الله عز وجل يستحيل عندك أن يفكر أن يأخذ شيئا ليس له فضلا عن فعله فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أما المؤمن من أمنه بين أن أنت عاش معك الإنسان سني ما ضبطته بأي مخالفة بين ثقة من قفعة النظير أنه لن يخونك فالنبي الكريم وصف المسلم بأنه يسلم المسلمون من لسانه ويده أما المؤمن يأمنه الناس المؤمنون على أنفسهم وأموالهم قالوا فمن المهاجر قال من هجر السوء واشتمره وقال رجل يا رسول الله ما الإسلامه قال أن قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك قال مجاهد يسلط على أهل النار الجرب فيحتكون حتى يبدو عظم أحدهم من جلده فينادى يا فلان هل يؤذيك هذا فيقول نعم فيقول هذا بما كنت تؤذي المؤمنين في شخص يتلذذك يؤذي المؤمن يحرجه يعقده أموره بما كنت تؤذي المؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا في الجنة رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر طريق المؤمنين كانت تؤذي المسلم يعني شجرة بالطريق تزعج المارة قطعها حتى سلك الناس طريقه. يعني إذا واحد فرج عنهم طمأنهم بث في نفسهم الأمن أكرمهم هذا يستحق دخول الجنة لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المستمين وقال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله علمني شيئا أن تفع به قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام من زحزح عن طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة ومن كتب الله له به حسنة أوجب له بهالجنق وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه يا ربي يعني إذا نظرت إليه نظرة تؤذيه بشذرا هذه النظرة محرم أن تنظرها لمسلم يجب أن تلقاه بوجه طلق لو طبق المسلمون هذا لكنا في حال غير هذا الحال وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما يخوفه حتى يبتز ماله اخوفوا من عقاب شديد جدا حتى يبتز ماله لا يحل لمسلم أن يروع مسلما وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يكره أذى المؤمنين يكره أذى المؤمنين وقال أحدهم الناس رجلان مؤمن فلا تؤذه وجاهل فلا تجاهله لا تسايروا بالكلام لا تماري لا تناقصوا لا تمازحوا مؤمن فلا تؤذه وجاهل فلا تجاهله وفي حديث آخر من أكرم أخاه المؤمن فقد أكرم ربه من أكرم أخاه المؤمن فقد أكرم ربه إكرام لله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعرف كيف يكافئ على هذا الإكرام في حديث مرمعي أختم به هذا المجلس الكريم يعني أنا ترك في نفسي أثراً قال عليه الصلاة والسلام ما وقر شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه حديث معروف وقلته لكم كثيرا لكن الإمام الغزالي فهم منه شيء دقيق فهم منه أن هذه بشارة بدوام الحياة يعني إذا كان شيء شخص عمره ستين سبعين سنة أكرمته كأنه الله عز وجل لازم تبلغ هالعمر حتى يكرمك, يكرمك شاب في هذا السن قال هذه بشارة بدوام الحياة فلينتبه لها المؤمن فلا يوفق لتوقير الشيوخ بمعنى الكبار في السن يعني هنا إلا من قضى الله له بطول العمر يعني إذا كان رجل وقور راكر سيارة عامة وقفت له تفضل عوض هي تظنها هيينة عند الله لا والله وهي عند الله عظيمة إلا سخر الله له من يكرمه عند سني. فهون حتى لو أكرمت ذا الشيبة المسلم رجل مسلم متقدم في السن يعني عاجز أخذت بيدك أكرمته أجلسته هذا الذي غسل فما الثمن ابن دينار مالك ابن دينار قال يا مالك طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلنا رآه في الجامع يصلي صلاة الليل ويناجي ربه قال له من أنت يا هذا قال له إن الذي هداني قد أخبرك به. فالإنسان يعني هذا من واجبات مسلم تجاهكم والله عز وجل بكافي أبعاث مضاعف ما بيعرف في الإنسان الله بيحفظه ماله وصحته أولاده بيكرمه بيرفع شأنه يفضل عمله الصالح والله زابني رجل لا أعرفه والد والد امرأة زوجة يعني هجرها جاءني لأعرفه أكون وصيضا في هذا الموضوع. نظرت له بالثمانين سنة تقريباً، يعني يتمتع بأقصى درجات الصحة. من حديث لحديث، له أعمال طيبة جداً. سبحان الله، لا يشكو شيء. بالثمانينات، ب بأقصى أنواع الصحة يتمتع. سمع وبصر قوي ونشاط و سبحان الله. قالي أنا مقضي عملي كله في الناس. إذا إنسان إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس عنده. لا ي لا يتمال مال لا يضجر. أخي ما عم برتاح ما عم برتاح ما عم برتاح لا يضجر إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس عنده. إذا أحب الله عبدا إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليه. لا في الله قدرك الله مكنك الله أعطاك فهذا واجد من واجبات المسلم تجاه أخو المسلم عفوا الدرس الماضي كان اليوم ألا يؤذي أحدا من المسلمين الدرس الماضي كان مجموعة واجبات متنوعة مأخوذة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي درس قادم نأخذ بعضها الآخر إن شاء الله تعالى والعبرة بالتطبيق مع حديث تأثرت به أختم به المجلس قال عليه الصلاة والسلام أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك أنت عليك واجب أديه أما الناس أدروا ما أدروا شكروا ما شكروا بد فعل كان سيء جيد اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله فإن أصبت أهله أصبت أهله وإن لم تصب أهله فأنت أهله.